إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت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 ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوه المضطرين رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم ارفع البلاء عن اخواننا المسلمين في باكستان اللهم كلهم يا ارحم الراحمين اللهم خذ بأيديهم يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتاهم يا أرحم الراحمين وتقبل غرقاهم من الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقل قابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأصحابنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وأمرائنا وشيوخنا ومن اوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحب حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين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 التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر